فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةٍ جُبْ وَأُوْحِيْنَا إِلَيْهِنَّ أَنَّهُ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُوْنَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ يَشَاءُ أَن يبكون قَالُوا يَا أَبَانَا لنا نسبق وتركنا يوسف عند مساعنا وتركنا يوسف عند مساعنا فأكله الذئب وما أنتم مؤمنين لنا ولو كنا صادقين وجا على قميصه بدن كبد قال بل سولت لكم أنفسكم امرا فقدر شميل فقدر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سياره فارسل والدهم فادلها جلوه قال يا بشرا هذا غلان وأتروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخت دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي متواه, متواه عسى أن ينفعنا تخله ولدان، وكذلك مكّل ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين